بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين تنقاه كذلك إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ العلي الْعَظِيمُ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ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 عليهم وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِسُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعيد وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَهُمْ فِي رحمته مَا آتَاهُمْ ۗ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْإِيمَانَ وَالْحَسَنَاتِ يُبَشِّرُهُم بِرَحْمَتِ أن اتخذوا من دوله أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ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 ادْرَأْ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِى إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا أَهُمُ الْعِلْمُ بَيِّنًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مُلْكِهِ فِي شَكٍّ مِنْهُ فلذلك فادعوا واستقلوا كما أمرت ولا تستبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ الله ربنا وربكم لنا أعمالنا وَلَكُمْ أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المطير والذين يحاجون في الله ما استجيب له حجتهم داحظة حجتهم داحظة عند ربهم وعليهم وضبوا ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الشتاب بالحق والميزان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 من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه ومن كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة نصيب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 ترى الظالمين مشفثين مما كسبوا وهو واسع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند رب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 ومن يقترف حسنة مزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك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 وَيَسْتَجيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ نُورًا وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَلَ بَتَ فَ اللهَّهُ لِذقَ عبادِه لَ بَغَو فيِي الأرضض وَلَك نَزِلُ بِقَدَر يَشَ إِهُ بعبادِهِ خَد بَف وَهُوَ المذُ نَزِل الغَكَ مِن بِأَمْرِهِ قَدْقُ وَيُنْشُرُ رَحْمَةً وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وهو على جمعه إذا يشاء قدير وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابكم في الأرض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاتِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُبْقِهُنَّ بِنَا يَثَبُّ وَيَحْصُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَنَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ سُمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَنَتَاعُ الْحَيَاةِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِّلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ كَبِيرًا إِثْمًا وَالْفَحْشَاءَ وَإِذَا مَا هُمْ يَغْفِرُونَ والذين اتجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم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 وَلَمَنِنْ تَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقُّ أَلاَ إِنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَمْ يُقْدِرُوا وَلَا بَصَرٌ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عِندِ الْأُمُورِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ من بعده وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَنَّ مَا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِن تَّسْوِيلٍ وَتَرَاهُمْ يَعْرَفُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن فَوْقِهِمْ خَاشِعِينَ وَطَالَ الَّذِينَ آمنوا الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من ما لهم من تسليم يستجيب لربكم من قبل ان يأتي يوم لا نرد له من فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّا لَكَ إِلَّا الْبَلَاءُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ فِيهَا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 يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ان للبشر ان يكلمهم الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يغفل رسولا فيوحي باذنهم ما وكذلك orhaina ilayka ruham min amrina ma kuntatadrimu alkitaba ala aliman wala kin jaalnahu nuran nehdi bihi man nasha'u